حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَنَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِ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 يسألونك ماذا أحل لهم قُلْ أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عَلَيْهِ واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَاقَرَتُمُ اللهَّ قَرْضًا حَسَنَ اللَ كَِّرًاَّ عَكُم سَيّاتِكُمْ وَلَودِخِلَ النَّكُم جََّاتِ تَجرِي وَلَودخِلا النَّكُم جََّاتِ تَجرِي مِنْ تَ تحتْهَا الأنهار فَمَا كَفَرَ بعدَْ ذلك منكم فقد ضَلَّ سَو السَّبيل. فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ على خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الضم مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَ وَأَبِ إِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطُوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ يُرِيهِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ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 يُريدونَ أي يخرجُ مِنَ النَّارِ وَمهُ بِخَرجِين منِنْهَا وَلَ معذاابُ مُقِيم والالسارقُ والالسقَةُ فَققعُ أييدَهُ مَا جَزَ أَم بِمَا كَسَبانَكَلَ مِنَ الله والله عَزيزٌ حَكِيم.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 سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّانُونَ لِالسُّحْتِ فَيَأْتُونَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ولكن لي ابنكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْب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 قدَد خَذْنا مثقبَبني إسْراائلَ وَأَرسَلنا إلَيهِم رُسلَ قُ م ج أَْ رَسُونم بماَا ل تَهُوى أَمفُسُم فرَيقًا كَذذَّبُ وَفَيقَي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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انذر الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِنَفْسِهِ وَمَن يَخَافُ أَن يُخْلِفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ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 وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَنْ زَل اللهَّهُ وَإِلَى الراسُون قالوا حَسبُنَ مَا وَجددنَا عَلَيْهِ أَبَأَنا أَلَ كانََ أَبَُم لا يَعلملَمُونَ شيءَيْْأَ وَلَا يَهتَدُون ياأَ وََّينَ آممَن وَعَلَكُمْ أَمْفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَنْ ضَلَّ إذهتَدتُمْ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شَهَادَةُ بينكم إذا حَضَرَ أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى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 وَإذْ تخْلُقُ مِن الطينكَ هيئَةِ الطَّر بإذْن فَتَ فُقُ فيِيهاَا فَتكُُ طَيرًا بإذْن وَتُبِْئُ الْ الأكمَهَا وَْأَبَْصَ بإذْني وَإذ تُخِرجُ المَوْتَابِِذْن وَإِذْ كَفَفتْتُ بَنِي إسْرائلَعَ كَ إِذ جأتَهُم بِالبَناتِ فَقَا الذينَ كَفروا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 تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ